السلام عليكم الحمد لله تعالى نحمده نستعين به نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله تعالى فلا مضل له وما يضل فلا هادي له والشرؤى الله إله إلا الله وحده لا شريك له والشرؤى أن محمدا عبده رسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى رحص هذه هدي, هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما زلنا في باب صفة الوضوء وكماله انتهينا من حديث حمران رضي الله عنه مولى عثمان رضي الله عنه الحديث الذي يليه عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان. دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وعن هذا الحديث كسابقه تماما نفس الألفاظ التي وردت ولكن الإمام النووي يقول فيه أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يأخذ الماء لهما بيمينه يعني تأخذ الماء للمضمضة والاستنشاق باليمين وتستنثر باليسرى يقول ويستدل به على أن المضمضة والاستنشاق يكونان بغرفة واحدة مضمضة والاستنشاق بغرفة كما ذكرنا في المرة الماضية فاكرين فاكرين أوجه المضمضة والاستنشاق كم وجه خمسة أوجه فاكرينهم ها ماشي وهو أحد الأوجه الخمسة التي قدمتها ووجه الدلالة منه أنه ذكر تكرار غسل الكفين والوجه وأطلق أخذ الماء للمضمضة يقول ويستدل به على استحباب غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء يعني إذا أردت أن تتوضأ تغسل يديك أو كفيك قبل إدخالهما في الإناء وهذا يعني سيأتي الكلام عن إدخال اليد في الإناء قبل الوضوء عند القيام من النوم سيأتي الكلام فيها بالتفصيل في موضعه إن شاء الله يقول استحباب غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء وإلا لم يكن قد قام من النوم إذا شك في نجاسة يده وهو مذهبنا والدلالة منه ظاهرة طبعا كل هذا الكلام سيأتي إن شاء الله وذكر باب آخر قال باب فضل الوضوء والصلاة عقبة عن حمران مولى عثمان أنا عاوز أقرأ كل الباب نقرأ الأحاديث كلها ثم نعلقه على الباب أكمله بس خلوا بالكم الألفاظ لأننا نقف عند بعض الألفاظ أفضل أننا أقرأ حديث. ثم أعود بالشرح ثم أقرأ غيره لا سيمن الأحديث متقاربة ولولا أن هناك اختلاف في بعض الألفاظ لك اكتفيت برواية واحدة ولكن نحن نريد أن نأخذ بركة الحديث بركة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحه وسلم عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد فجاءه فجاءه المؤذن عند العصر فدعى بوضوء فتوضأ ثم قال والله لا حدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها وفي حديث أبي أسامة رواية يعني فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة ثم يصلي المكتوبة قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال فلما توضأ عثمان قال والله لأحدثنكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثكموه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضى رجل, رجل فيحسن وضوءه ثم يصل الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها قال عروة خلي بالك لأنها نخف عندها شوية في النهاية قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون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 من الذنوب ما لم, يؤتي ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله أيضا عن حمران مولى عثمان قال أتيت عثمان ابن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال إن ناس أن يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي ألا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوءي هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة نافلة وسيأتي طبعا الكلام على كلمة نافلة لأن بعض الناس يفهمها فهما خاطئا نكتفي بالروادية ثم نأتي ونقرأ باقيها إن شاء الله هنا يقول وهو بفناء المسجد فناء المسجد يعني بين يدي المسجد وفي جواره فناء المسجد معناه في جوار المسجد أو بين يدي المسجد يقول عثمان رضي الله عنه والله لأحدثنكم حديثا هنا أقسم عثمان رضي الله عنه أقسم فيقول العلماء فيه جواز الحلف من غير ضرورة من أو من غير ضرورة الاستحلاف يعني يجوز أن تقول قولا وتحلف فيه من غير أن يطلب منك الحلف قوله لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم معناه لولا أن الله تبارك وتعالى أوجب على من علم علما إبلاغه لما كنت حريصا على تحديثكم ولست متكثرا بتحديثكم يعني عثمان رضي الله عنه وأرضاه يقول لهم ويبين لهم أنه لا يجوز كتمان العلم الشرعي لولا أن هناك آية في كتاب الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل حذر من علم علما أن لا ألا يبلغه للناس فما كان يحدث به رضي الله عنه وأرضاه وهذا للمصلحة الراجحة ونتكلم عنها إن شاء الله بنوع من التفصيل قوله لولا آية في رواية وقعت لولا أنه في فرق لولا أنه ولولا آية قال القاضي عياض وقع للرواة في الحديثين لولا آية بالياء إلا الباجي ده أبو الوليد الباجي هو أحد شيوخ المالكية كان المزل الإمام مالك فإنه رواه في الحديث الأول لولا أنه هنا في رواية مسلم يقوله لولا آية في كتاب الله كل الرواة الذين رواوا الحديث عن مالك رواه, رواه بإيه لولا آية الباجي رواه لولا أنه بالنون قال واختلف رواة مالك في هذين اللفظين قال أي القاضي عيض واختلف العلماء في تأويل ذلك اختلف العلماء في تأويل لولا أنه أو لولا آية ففي مسلم قال عروة رضي الله عنه أحد رواة الحديث إيه إن الآية هي قوله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآية وعلى هذا لا تصح رواية النون لا تصح رواية النون الكلام واضح نفهمه أكثر دلوقتي إن شاء الله في الموطأ قال الإمام مالك أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات طبعا هنا تصح روايتين تصح رواية لولا آية ولولا أنه معنى كلام الإمام مالك لولا أن هذا المعنى الذي أحدثكم به في كتاب الله تبارك وتعالى ما حدثتكم وهو معنى أن العبد إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى غفر الله له ما بين الصلاة والتي تليها هذا المعنى موجود في كتاب الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فالوضوء والصلاة حسنات فإذا وقع العبد في ذنب من الذنوب ثم توضأ وصلى وحسن وضوءه أو أحسن وضوءه وأحسن صلاته فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ذلك الذنب ولذلك نزل أو نزلت هذه الآية في رجل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله قبلت مرأة حراما يعني قبل امرأة اجنبية فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له صل معنا العصر فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أين السائل آنفاً قال أنا يا رسول الله قال هل صليت معنا؟ قال نعم فقال إن الحسنات يذهبنا السيئات فمعنى الآية أو آية معنى قوله معنى قوله لولا لو أن هذا المعنى أن العبد إذا توضأ فأحسن وضوءه وتوضأ وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة مكتوبة غفر الله له ما بين الصلاتين هذا المعنى موجود في كتاب الله تبارك وتعالى أن الحسنات يذهبنا السيئات وعلى هذا القول يصح الروايتين الروايتين كده نصحح الروايتين ودي طريقة من طرق الجمع بين الروايات وإحنا قلنا قبل كده أن الجمع بين الأدلة أولى من أن نأخذ أحدهما, ون... أحدهما ونترك الآخر فالأصل في الأدلة الإعمال وليس الإهمال طيب لو إحنا ما استطعناش أن نوفق بين الروايتين تبقى رواية لولا لا أنه دي إيه شاذة ولا منكرة ولا زيادة ثقة الجمع الذي قلناه زيادة ثقة الجمع الذي قلته هذا زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة لا سيما ان احنا استطعنا ان نجمع بين الروايتين إلا من نستطع الجمع بين الروايتين تكون رواية لولا انه شاذة والشزوز معنى ايه نعم قال بها واحد لا معناه نعوذ معناه ما هو قال بها واحد يعني إيه؟ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه الشذوذ معناه أن يخالف الثقة من هو أوثق منه وليس معناه أن يرويه واحد ليس ثقة ليس الشذوذ أن أن يروي الراوي ما لا يرويه غيره ولكن الشذوذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منهم وهذا أجمع تعريف للشذوذ هذا أجمع تعريف للشذوذ المسألة وضحت يبقى احنا كده نستطيع الجمع بين الروايتين أم لا؟ نستطيع نستطيع الجمع بين الروايتين الله عنك. نعم المنكر أن يخالف أن يخالف الصدوق الثقة أن يخالف الصدوق الثقة يكون في حديثه نكار أو الضعيف لو خالف الضعيف الثقة صار الحديث منكرا وعلى فكرة الشزوز والنكارة بينهما خط رفيع لا يحسنه إلا العالمون يعني العالم المتقن لهذا الفن هو الذي يميز بين حديث الثقة أو الحديث الشاذ والحديث المنكر وطبعا في روايات في صحيح مسلم يعني تقريبا سبع رواياتها في الشواهد المتابعات العلماء اعترضوا عليها منهم الدرقوتني وغيره يقول قضي عياض ولولا أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب ففيها تنبيه وتحذير لمن فعل فعلهم وسلك سبيلهم بمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا خاطب أهل الكتاب بهذه الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى فغيرهم يدخلوا تحت هذه الآية ويعني طبعا أمة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل أيضا تحت, تحت هذه الآية ليس المعنى أن الله تبارك وتعالى خاطب أهل الكتاب وسكت عن غيرهم لا هذا تحذير من الله تبارك وتعالى لألا نفعل مثل ما فعلوا فعل أهل الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر في الحديث المشهور من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار الإمام النووي يقول هذا كلام القاضي والصحيح تأويل عروة يعني الإمام النووي ما لا إلى إلى رواية عروة أن المقصود بالآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخرها وليس كلام الإمام مالك ليس كلام الإمام مالك رحمة الله على الجميع نعم عروة لولا آية لولا آية قوله فيحسن الوضوء أي يأتي به تاما بكمال صفته وأدابه طبعا لما مننا يقول ان الأصل في الإنسان أنت دلوقتي عرفت مذاهب العلماء في الوضوء يعني مثلا كلامهم في مسألة المضض والاستنشاق مثلا أو مسألة الدلك أو مسألة الترتيب أو وجوب الترتيب أو عدم الوجوب فأنت علمت وعرفت يعني مذاهب العلماء في هذه القضية ينبغي عليك إذا أردت أن تتوضأ فتأتي بكمال الوضوء وآدابه وتأتي بكل المذاهب في الوضوء يعني تفعل كل شيء تكلم فيه, تكلم فيه العلماء واضح؟ يعني مثلا مسألة الدلك مين اللي قال بيها؟ مين اللي قال بيها؟ نحن قلنا كتير جداً أخواننا لا أنا عاوزكوا تصحوا معايا معلشي عشان مادة ما تشتكوش إنها مادة جامدة عاوزكوا تتنشطوا معايا وتشتغلوا معايا الشافعي مالك لا غلط مين اللي قال بالدلك يا أخوانه؟ الإمام محمد؟ غلط, غلط. الإمام مالك وحده اللي قال بالدلك قلنا جمهور العلماء من الحنفية والشفعية والحنابلة قالوا أنه يكفي إمرار على العضو وقلنا أن الإمام مالك رحمه الله وهذا اختيار زفر رحمه الله أيضا قال أن الدلك, الدلك يجبه في الوضوء حتى أنا قلت حينها وأنا أميل إلى رأي الإمام مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء فأسبغ الوضوء يكون بالدلك لا غير ولكن طبعا من أخذ بقول الجمهور فعلى العين والرأس ومن أخذ بقول مالك فعلى العين والرأس لا سيما أن الدليل فيها واضح الدليل فيها واضح فأرجو أن تنتبهوا معايا عشان تشتغلوا معايا ماشي وما تحسوش المسألة جامدة تحسوش زي ما قلت قبل كده القضية يعني سهلة جدا وميصورة وأنا طبعا إحنا ممكن نحكي القصة يعني كأننا بنتكلم كلام عمي ولكن أنا أريد أن احنا نضبط المسائل ضبطا علميا لسمى هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني, يعني الإمام مالك رحمه الله كان إذا أتى مجلس التحديث توضأ أو اغتسل ولبس أحسن ثيابه وتعطر وجلس في المجلس ويقول لأني أحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا تعظيما وتوقيرا لحديث النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم لا سيما أنتم تعلمون أن السنة نزلت من عند الله تبارك وتعالى وليست السنة مستقلة عن القرآن كما ذكرنا في المرة الماضية الله تبارك وتعالى قال في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم إجباع المفسرين على أن الحكمة لو جاءت في صياق الامتنان فهي السنة وأنزل عليك الكتاب والسنة حكمة هنا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فالحكمة هنا هي السنة وكذلك وذكرنا ما يُتل في بيوتكن من آيات الله والحكمة طيب الذي ينكر السنة الذي ينكر السنة وأنا لا أقول مش أقول القول الذي ينكر السنة هل أنكر صريح القرآن أم لا أنكر طو منكر صريح القرآن مش أقول الإمام النووي يقول يمدغي على المتوضع أن يحافظ على الوضوء ويأتي بأدابه وبكماله وبشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء الذي يريد الكمال الذي ينشد الكمال في العبادة يأتي بكل شيء فيها حتى الأمور الذي اختلف فيها أهل العلم واضح؟ يعني أنا أقول إن الأعضاء التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن هي ذي الواجبة. الواجبة ما زاد على ذلك اختلف فيه الفقهاء كما ذكرنا في المضمضة والاستنشاق مثلا أو في مصح الرأس أو ما شابه ذلك فهل أترك مثلا مذاهب العلماء أو مثلا كلام جمهور العلماء لقول عالم من أهل العلم هل يجوز ذلك لو كان الدليل يحتمل ذلك ويحمل قول هذا العالم على هذا الدليل لا بأس به ولكن لا أدخل الهوى في القضية لأن بعض الناس يتعصب لمذهبه ولقول شيخه وإمامه يأتي يتعصب هو مثلا شافعي المذهب يرى أن مس شعر واحدة في الوضوء يجزئ فنقول له أن القرآن قال فامسحوا وامسحوا برؤوسكم الباء هنا للإلصاق وأنتم قلتم أن الباء للطبعيد، فقلنا أن السنة بينت، وهذا من أوجه حمل السنة على القرآن أن السنة بينت ما هو المقصود من مسح الرأس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه كلها، كل رأسه صلى الله عليه وسلم يبدأ بمقدم رأسه ثم يعود به إلى قفاه. ثم يعود مرة ثانية إلى مقدم رأسه صلى الله عليه وسلم في رواية تانية يبدأ بالمقدم ثم يعود للمؤخر ثم يعود للمقدم ثم يعود للمؤخر مرة ثانية وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم على حسب هيئة رأسه حسب هيئة رأسه يعني لو رأسك أنت مثلا تفرق شعرك يجوز لك أن تمسح على حسب فرق شعرك والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على النصية والإمامة ومسح على الإمامة وحداها صلى الله عليه وسلم عوز أقول أن دي كلها سنن تنوع كما ذكرنا قبل ذلك فالأصل في الإنسان لا يتعصب لقول قائل التعصب للدليل العصبية للدين وليست في الدين وما واسع سلف هذه الأمة يسعنا نحن العمل به فسلف الأمة كان بينهم رحمة يعني الإمام الشفعي رحمه الله أما كان يختلف مع أحد في قضية من القضايا كان أخذه تحت يديه ويقول أفلا يصرك كأن نكون إخوانا وإن اختلفنا تجد أن بعض الناس يختلف البعض مع الآخر بسبب قضايا هي قضايا تكلم فيها أهل العلم وأجازوها زي مسألة مثلا القبض بعد القيام من الركوع هذه مسألة فيها خلاف في روايتين عن الإمام أحمد قال بجواز الإزدال وجواز الرفع بعد الركوع تجد أن بعض الناس يتعصب لبعض العلماء مثلا ويقول أن هذا ليس من السنة والبعض الآخر يقول لا هذا من السنة ويكون بينهما شجار وخلاف ليه؟ أنت لو تفهم وتعقل فقه الخلاف لما اختلفت مع غيرك لما اختلفت مع غيرك والخلاف في هذه الأمة رحمة بهذه الأمة الخلاف في, بها في هذه الأمة رحمة إم يكون الخلاف شر؟ لو تعصب هذا لقول إمامه هذا تعصب لقول إمامه وقامت الدنيا ولم تقعد على ذلك زي ما سألت النزول بالإيدين وأروا ركبتين القلب كما يقول الدار قطني رحمه الله والقلب أميل لرواية النزول بالإيدين وكل المحدثين على أن النزول باليدين إلى السجود هو هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اختلف الفقهاء قالوا النزول باليدين ولا الركبتين ففي خلاف في القضية فلا يجوز فيها الإنكار طالما أنها فيها خلاف لأن هذا الخلاف خلاف إيه؟ سائغ معتبر خلاف سائغ معتبر أما الخلاف غير السائغ اللي غير معتبر يجوز في أن احنا نأخذ ونرد ونتكلم ولكن بعلم يجيش بعلم الإنسان يهوى شيئا في قضية من القضايا أي مسألة أي مسألة كانت يهواها بهواه ويظن أنه على الصواب وغيره على الخطأ ولا يريد معرفة الصواب من الخطأ لا يريد معرفة ذلك يتعصب لقوله وترى يحمر وجهه من أجل أن غيره خالفه لا المسألة تكون أرفق بنفسك أرفق بنفسك ونحن كما قلت نحن ندور مع الحق حيث ما دار وندور مع الدليل حيث ما فإذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل يعني تمشي في حياتك كلها وإنت ماشي بأثر بسنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا سيما أن هناك أشياء كثيرة في القرآن لم الله تبارك وتعالى ذكرها مجملة وجاءت السنة ففصلت وبينت هذا المجمل كما في قول تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة هل الله تبارك وتعالى قال أن الفجر ركعتان أو الظهر أربع أو العصر أربع جاءت السنة وبينت أن وأقيموا الصلاة أن الفجر صلى ركعتين والظهر أربع ركعات وهكذا واللي عاوز يرى العدل والإنصاف في مثل هذه القضية يرجع لكتاب الشريعة للأجري من الأجري في الشريعة تكلم عن منكري السنة ورد عليهم ردا بليغا وفي منتهى القوة في منتهى القوة وطبعا من أشهر ما استدل به غير الآيات والأحاديث طبعا للآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا أكثر من أن تحصى ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة المهم في الحديث ذهبت إليه امرأة قالت له يابن يا مسعود يابن يا مسعود إنك تذكر كلاما ليس في كتاب الله قال إنه في كتاب الله قالت ليس في كتاب الله لقد قرأت ما بين دفتيه ولم يلعن الله تبارك وتعالى للواشمة والمستوشمة والمستوشم وما شبه ذلك فقال لو قرأته لوجدته لو قرأت الكتابة فعلا من الجلد الجلد لما لو لوجدته قالت ماذا قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والإمام الأزور حقيقة تكلم بكلام رائع رائق من أراد الإنصاف ومن أراد العدل فليرجع ليرجع لهذا الكتاب ويكون عنده يعني عدل وإنصاف في كلامه في هذه القضية قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها أي التي بعدها وقد جاء في الموضع التي تليها حتى يصليها يعني إذا توضى الإنسان فأحسن ضوء فصلى صلاة ماشي كده ووقع في بعض الظنوب المعاصي اللي هي اللي هي الصغير والكبائر احنا قلنا قبل كده اللي هي الصغير وليست الكبائر لأن الكبائر تحتاج إلى توبة صحيحة صادقة مع الله تبارك وتعالى في الحديث الثاني اللي هو حديث عمرو بن سعيد لو قوله صلى الله عليه وسلم إلا كانت كفاره لما قبلها معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر كما ذكرنا إلا بتوبة صحيحة نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الكبيرة لا يكفرها الصلاة والصوم وكذا الحج الكبائر لا يكفرها الصلاة ولا الصوم ولا, ولا الحج إنما يكفرها التوبة الصحيحة لا غيرها قال الإمام النووي وليس المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة فإن كانت لا يغفر شيء من الصغائر فإن هذا وإن كان محتملا فصياق الحديث أبا معنى الكلام إيه رجل تلبس بكبيرة وقع في كبيرة وعنده بعض الصغائر عنده بعض الصغائر فتوضأ وأحسن وضوءه وصلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وفق هدي النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وصحبه وسلم وهو متلبس بأيه بكبيرة هل وجود الكبيرة لا يغفر له هذه الصغائر التي اقترفها إذا صلى لا يغفر له, يغفر له. يعني الكبيرة لا تحجب غفران الايه الصغائر الكبيرة لا تحجب غفران الصغائر وغفران الصغائر لا يغفر الكبائر غفران الصغائر لا يغفر الكبائر واضح؟ ماشي ولا ماشي؟ ده معنى الكلام لا بس لابد له من توبة صادقة توبة يا ما هي شروط التوبة؟ لابد أن يقلع عن الذنب وأن يندم عليه وأن يعزم على عدم العود وإن كان حق من حقوق الأدميين لابد من إرجاعه له فهو يلزم أن يتوب فممكن ما يكونش تاب ورجل تلبس مثلا بالربا مثلا كبيرة من الكبير أم لا كبيرة وما دخل جوف بن آدم أخبث من الربا هو مرابي ويصلي ولكن يصلي الصلاة كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم فإن وقع في صغائر كفرت له الصغائر الكبيرة هذه لابد من الإقلاع عنها ولا بد أن يرد هذا المال لأصله لابد أن يرد هذا المال لأصله والله أعلم هذا هو معنى الكلام واضح؟ قوله صلى الله عليه وسلم وذلك الدهر كله أي ذلك مستمر في جميع الأزمان يعني لم يكن الأشخاص دون آخرين هذا مستمر في جميع الأزمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حمران اللي هو ثم كانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة صلاته نافلة يعني سنة صح ما رأيكم نافلة نبمعنى سنة إحنا عندنا استعمالات في كلمات في اللغة بتحمل أكثر من معنى. يعني ممكن بعض الألفاظ في اللغة يحمل المعنى وضده تحمل المعنى وإيه؟ ضده زي مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون اختلف العلماء القرء حيض أم طهر الجمهور على أن القرء حيض القرء حيض خالف الإمام مالك وقال القرء طهر والراجح أن القرء حيض الراجح أن القرأة حيض لأن في حديث أظن حمنة انتجعش رضي الله عنها أظن حديث حمنة قال تركي الصلاة أيام أقرأي يعني أيام إيه حيضك أيام حيضك وطبعا عائشة رضي الله عنها ترى أن القرأة حيض كالجمهور مع مثلا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وراءهم طب خرق السفينة هل الخرق بعدما مر من عند هذا الملك له فائدة ليس له فائدة فخرق السفينة قبل أن يصل إلى الملك وذكر أنه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة يعني كان أمامهم فوراء بمعنى هنا أي معنى أمام فأحيانا تأتي بعض الكلمات في اللغة تحمل المعنى وضده وتأتي بعض الألفاظ وتحمل أكثر من معنى فهنا كان مشيه أو كانت صلاة ومشيه إلى المسجد نافلة هل نافلة هنا سنة ونأخذ من هذا الحديث أن صلاة الجماعة سنة وليست واجبة النافلة هنا بمعنى المنفعة أو الغنيمة والهبة نافلة اللي هو النفل معناه بالتحريك يعني الغنيمة والهبة والهبة والنافلة أي الغنيمة, الغنيمة. يقال أنفلت فلانا ونفلته أي أعطيته نافلة من المعروف أعطيته نافلة من المعروف فكان ذهبوا للمسجد هنا هيكون غنيمة غنيمة واضح؟ لتعلم أن تارك صلاة الجماعة يعني محروم محروم طبعاً مسألة صلاة الجماعة واجب أم لا الذي عليه جمهور العلماء سلفاً وخلفاً أنها واجبة واجبة طبعاً على الذكور ليس الإناز وإن صلتها المرأة فعلى المسجد تسقط عنها هنا الإمام النووي رحمه الله ذكر طبعاً الروايات كلها الجمعة الجمعة كفار لما بينه والصلاة الصلاة إلى الصلاة كفر لما بينهن. اشترطوا بعض أهل العلم ان تكون صلاة الجماعة في المسجد. اشترطوا بعض أهل العلم ذلك. حتى أن الظاهريّا ذهبوا إلى أن من لم يصلي في المسجد، يعني من لم يصلي الجماعة في المسجد صلاته باطلة. حتى لو صلّى جماعة في خارج المسجد صلاته باطلة. لأن اشترطوا اشترطوا المسجد لص لصحة صلاة الجماعة. هذا طبعا القول مردود. هذا القول مردود. ولكن ينظر لماذا نتركها في المسجد لمن صلاش في المسجد هل لبعد المسافة مثلا هل لعذر من الأعذار حصل لنا حصل مثلا كأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قافل من غزة تبوك يعني أمر بلالا رضي الله عنه وارضاء يظل مستيقظا حتى يقزم لي صلاة الفجر فقال بلال فلم أستيقظ إلا في حر الشمس يعني شدة حر الشمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن ثم ارتحل ثم أمره أن يقيم ويصلي طبعا هتقول لي ده في سفر ولكن يؤخذ منه أن يجوز صلاة الجماعة في غير المسجد إذا كان هناك عذر إذا كان هناك عذر زي مثلا بعد المسافة, بعد المسافة. يعني في بعض الناس مثلا بيبقى في أرضه في غيطه والغيط على بال ما يطلع للمسجد في مشقة جمدة جدا عليه في مشقة بالغة ومن الممكن إذا وصل المسجد ما يحصل صلاة الجماعة فهل يصلي في مكانه أم يذهب إلى المسجد أي رأيكم يذهب للمسجد طبعا يذهب للمسجد فإن ذهب وجدهم قد صلوا له أجر له أجر جماعة إلا أن يشق عليه مشقة بالغة فصلاة الجماعة لا تسقط إلا للعذر صلاة الجماعة لا تسقط إلا لعذر من مرض أو سفر أو نحو ذلك على ما هتغضوه إن شاء الله في أعذار ترك الجمعة والجماعات هتغضوه في منارة ستبيل إن شاء الله يزن الله فالإمام النووي ذكر كل روايات اللي الجمعة الجمعة كفر لما بينها والصلاة تكفر الزنوب إلى الصلاة التي تليها فهو بيقول ذكر هذه الروايات كلها اقرأوها في الكتاب يعني عشان نعاش نعادها تاني يقول فهذه الألفاظ كلها ذكرها مسلم في هذا الباب وقد يقالوا إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة إذا كان الوضوء بكفر طب الصلاة تكفر ماشي كده وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان وكذلك صوم يوم عرفة كفارة كفارت سنتين ويوم عصوراء كفارت سنة وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه يعني كل حاجة ذكر فيها فضل وأنها تكفر يعني الوضوء ذكر فيه فضله أنه يكفر الصغائر الصلاة ذكر فيها أجل أنه تكفر الصغائر صوم رمضان كذلك الجمعة الجمعة كفارة صيام يوم عارفة كفارت سنتين صيام يوم عشراء كفارت سنة فده كل حاجة بتكفر على حدة صح طب لو كفر الوضوء الصغائر اللي عندي فماذا تكفر الصلاة طب أنا ما عنديش زنوب هتكفر يبقى أي بقى الرد رفع ترفع الدرجات وهذا ما أجاب به العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإلا لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات، وإن صادفت كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة نرجو أو كذا أن يخفف من الكبائر والله أعلم. يعني مجموع هذه الأشياء كلها لو فعلها الإنسان ولم يقترف جاء كبيرة يعني اقترف صغائر وفعل كل هذه الفضائل فهذه الفضائل كلها تكفر هذه الذنوب فإن لم تجد ما تكفره فكانت له حسنات ورفعة في الدرجات فإن كان فمن الممكن نرجو أن تخفف من الكبائر تخفف من الكبائر والله أعلم هنا حديث أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا طبعا نحن تكلمنا عن الرواية دية في ايه من اللي افتكر ايوة مسح الرأس ثلاثا جزاك الله خير لما تكلم الملم الشافعي واستدل بهذه الرواية ان مسح الرأس ايه ثلاثا ولكن أجبنا عن هذا القول فقلنا ها هتبقى رواية مجملة مجملة ها؟ ماشي هزا عام ها؟ ماشي حد عنده قول ثاني مقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأشياء تكفر صح هل من عندي نفسه أم بوحي من الله بوحي من الله سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوح حتى ترى أن آه, سبحان الله يعني آه, السنة إذا ضممتها إلى القرآن تشعر بقوة في كلامك لأن أكثر القرآن تجده مجملا فيش تفصيل فيه ففصلت السنة ما أجمل في كتاب الله تبارك وتعالى يعني يحضرني الآن مثلا قضية في منتها الخطورة كثير من الناس بيشتكي منها ويسوء معاملة الرجال للنساء دي مسألة في منتها خطورة، يعني بعض الناس مثلا يقول امرأة تشكو زوجها أنا مثلاً بيفعل بها شيئاً معينة ويقول هذه السنة فنظرت فإذا بكلام هذا أن هذه سنة إبليسية وليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نعاشر النساء بالمعروف استوصوا بالنساء خيراً خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم تائم صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع تسع نسوة في آن واحد وكان يطوف على التسع بعد صلاة العصر يسأل عنهن وعن حاجتهن وكان أو كنا يجتمعن جميعا في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا بيجتمعوا ها مش يقول لك الدراير مش الدراير طبعا دول يضربوا أعظم المثل إني نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس معهن ويصمر معهن وينصت لهن وكان يمزح معهن ويصبر عليهن كان يقوم البيت يخصف النعل يخيط ثوبة وإذا نودي للصلاة خرج صلى الله عليه وسلم أأنت أم هو بأبي هو أمي فداك أبي وأمي وروحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت لك فيه أسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من عاش بالهد عاش بخير ومات بخير ومن عاش بغير الهد فلا يلومن إلا نفسه النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في ضرب النساء قال واضربوهن ضربا غير مبرح كان الصحابة بيدروموا بإيه؟ بالسواك فلا نهى عن تقبيح الوجه الطمه على وجهها أو يشد رأسها زي قصة مزرع لما بتتكلم عن زوجها قالت زوجك شجكي أو فلاكي أو جمع كل لك لو كلمها يقوم فتح دمخ أو يكسر لها إيد أو يكسر لها زراع لأن بعض الرجال يظن أن الرجولة تكون بهذه الطريقة له الله الرجولة والفحولة لا تكون إلا بالهدي لا تكون إلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد الأنصار يضربون نساء هن. فاشتكى النساء للنبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن ضرب الإيه النساء لا تضرب النساء فمر فترة من الزمان جاء عمر بن خطاب رضي الله عنه وارضاه قال له يا رسول الله استأسدنا أي استأسد النساء أصبح أصبحنا كالأسود يتعاملن مع الرجال كأنهم أسود طبعا لأنه ها هتضرب هروح أقول للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هو فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ضرب النساء فجاء سبعين امرأة في ليلة واحدة يشكينة أزواجهن للنبي صلى الله عليه وسلم أن أنهم ضربنا نساءهن، فنعاوز أقول إخواني القضية مش مسألة إن أنت راس براس أن رجل لك القوامة وقوامة الرجل تكون بالدين تكون بالدين والخلق وتعيش مع زوجتك بالدين والخلق يعني أما أذكر رجل ذهب لعمر بالخطاب رضي الله عنه وارضاه وقال إني لا أحب زوجتي إني لا أحب زوجتي قال سبحان الله أو كل البيوت تبنى على الحب أين المرؤة والكرم؟ أين المرؤة والكرم؟ لابد أن تكون كريم. كنت عندك مرؤة مع زوجتك. لا سيما أن المرأة خلقت من ضلع أعوذ. وإن أعوذ ما في الضلع إيه أعلى اللي هو. ها، فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسره في طلاقها. كسر مرة في الطلاق. فال القضية مش مسألة إن أنت بتمتقم من واحد قدامك. أعمل فيك ماء لا فيك فصل. ها. طال مش همزح ومش اقول نكت ان في حاجات على النساء هنا يعني ولكن احنا عاوزين نقول ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شوف عمر بن خطره ده دلال على نور دي المرؤة والكرم لما ذهبت الخاطبة تخطب للامام احمد فخطبت له امرأة حسناء من اجمل النساء فاتت اليه وقالت خطبت لك امرأة ولها اخت عوراء فقال اسمعتك الاخت العورة دي سمعتك وانت بتخطب قال نعم قال اذهبي فاخطبيها ليه ليه لانها سيقع فيها في نفسها ستجرح مشاعرها هتتجرح المشاعر التي ماتت بين المسلمين مفيش مشاعر بين الاخوه بعضهم مفيش مشاعر بين الزوج وزوجته مفيش مشاعر بين الاب والأبناء مفيش مشاعر بين الابناء والاباء للاسف ضاعت المشاعر في بيوت المسلمين للأسف الشديد فذهبت وخطبتها له فانجبت له من صالح صلح هذا من أئمة الجرح والتعديل كان من علماء هذه الأمة الفحول والله عز وجل يقول وعاشرهن بالمعروف الرجل الذي دخل على امرأة فوجد بها برصا جلدها متغير فتصنع أنه كفيف حتى لا يجرح مشاعرها وجلس مع عشرين سنة وهو يدعي أنه أعمى وهي لا تعلم أنه مبصر وأنجبت منه أربعة من الولد وماتت وما تعلم أنه مبصر لحسن خلقه معها يتعامل معها بمكارم الأخلاق الرجل الذي حرس بينه وبين زوجتي مشكلة قال أريد أن أطلقها قالوا لما؟ قال ما كنت لأفشي سرا لزوجتي شفت هذا؟ ما كنت لأفشي سرا لزوجتي هذا من حسن الخلق ومكارم الأخلاق ولكن طبعا يا إخوانا يجوز ان أنا أحكي للقاضي عشان ما نجيش بقى تتكتم ها؟ وما تشكيش أو هي ما تشكيش لا يجوز أنها تشتكي ويجوز إن هو يشكو بس المين؟ للقاضي مش في كل شارع وكل كل بيت في نساء تدخل كل بيت تشكو تمشي في الشارع تشكو تروح فوق تحت تشكو هذا ليس من حسن خلق ولا من مكارم الأخلاق فالرجل ده لما طلق زوجته قالوا طب انت طلقتها لي بقى خلاص انت طلقتها انت بشتفش سر زوجتك قال ما لي والامرأة أجنبية عني أنا مالي ودي واحدة راحت عني خلاص أتكلم فيها ليه يا ليتنا نعقل مثل ذي الأمور يخنى. يا خواننا ليت يا ليتنا ندرك مثل ذي القضايا فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنت بتأخذ بهدينا سلم في كل شيء لماذا لا تأخذ بهديه في معشرة النساء ليه وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا إيه ده يعني إيه الكلمة ديات يعني إيه الأيديات فإن كرهتموهن إن كرهت من المرء من المرأة خلقا مثلا زميمة مثلا أو عالي زعا أو سيئة الخلق كما قلت فإن كرهت من منها شيئا كهذا عسى الله تبارك وتعالى أن يرزقك منها ولدا صالحا تحمد الله تبارك وتعالى عليه ينفعك في حياتك قبل, قبل مماتك فعسى وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا طبعا يا أخواننا بالشيء ذكر أنا تكلمت على استهدينا نسلم في كل شيء يعني أنت ممكن تقي نفسك أنت, أنت تقي نفسك من النار ولا تقي زوجتك والأبناءك من النار والله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنقوا أنفسكم وأهليكم كثير من الناس يهتم بنفسه ولا يهتم بأهل بيته ومن الممكن الإنسان ينجو بعمله بيناده الله تبارك وتعالى فيفرح بفوزه بالجنان ولكن الله عز وجل يوقفه انتظر لسه فيه زوجة وتسأل عنها ظلمتها في يوم الأيام لم تقم بحقوقها وواجباتها وهي كذلك تقف وتسأل عنك بيناده الله تبارك وتعالى يأتي ممكن أنت تفوز برضو إن أنت كنت بتعامل زوجتك أحسن ما يكون وكنت نعمة زوجي لها وممكن خلاص خلاص تبشر بدخول الجنة انتظر لسه أبنائك ستسأل عن أبنائك سواء كانوا ذكورا أو إناثة فأصل الله تبارك وتعالى يعني أن يوفقنا للعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هنا قلنا إن هذه الرواية اه الإمام الشافعي رحمه الله استدل بها على مسح الرأس ثلاثا كما في سائر الأعضاء زاد قطيبة في روايته وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مين؟ عند مين؟ عند عثمان رضي الله عنه وارضاه قوله بالمقاعد قيل هي دكاكين عند دار عثمان رضي الله عنه وقيل درج وقيل موضع بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك هذا مكان يعني جلس في عثمان رضي الله عنه أرضاه لمصالح الناس وأما قوله توضأ ثلاثا ثلاثا يقول لإمام النووي فهو أصل عظيم في أن السنة في الوضوء ثلاثا ثلاثا وقد ذكرنا أنه مجمع على أنه سنة اللي هو الوضوء ثلاثا ثلاثا أما المرة الوحدة فرض هي الفرض وأن الواجب مرة وفيه دلالة للشافعي ومن وافقه في أن المستحب في الرأس في أن المستحب في الرأس أن يمسح ثلاثة كباقي الأعضاء ويدي مسألة ذكرناها في بعد. قوله وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معنا أن عثمان رضي الله عنه قال ما قال والرجال عنده فلم يخالفوا الصحابة لم يخالفوا من عثمان هنا اسمه إيه؟ سكوت إقراري سكوت إقراري فسكتوا سكوتنا إقرار ليه يعني زي بعض الناس مأساً ما أأتل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له رسول الله كيت وكيت فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم فالسكت هنا إقرار لأنه لا يجوز تأخيراً عن وقت الحاجة إليه فلو كان فيه مخالفة اعترضوا كما سيأتي إن شاء الله معنا في باب التيمم ما حدث بين عمر بن الخطاب الله عنه وعمر بن ياسر في التيممم وقد جاء في رواية عند البيهقي أنه رضي الله عنه توضأ ثم قال لأصحابه أو لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ قالوا نعم. قالوا نعم. هنا بقى بالسكت هنا، ها؟ هنا إقرار بالقول، اقرار بالقول، وليس بالسكوت وقال حديث حمران ابن أبان قال كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه قال مسعر أراها العصر مسعر أحد روات الحديث فقال ما أدري أحدثكم من الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم قال أي نبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها طبعا يعني إحنا أه... هنا النصوص ديات نذكرها كلها إن شاء الله هنا قول حمران فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة النطفة هنا هي الماء القليل والمراد لم يكن يمر عليه يوم إلا اغتسل فيه مين؟ عثمان رضي الله عنه ورضاه وكانت ملازمته للاغتسال محافظة على تكثير الطهر وتحصيل ما فيه من عظيم الأجر الذي ذكره في حديثه لأن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه ما من مسلم يتوضأ فيحصل وضوء مش يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فعثمان رضي الله عنه أرضاه من باب الاستزادة في, في النظافة وحتى يكون متطهرا بصفة دائمة كل يوم يمس, يمس الماء يمس أو يمس بدنه الماء يعني يتطهر بالماء حتى ينال الأجر ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن لا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن قوله صلى الله عليه وسلم ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت فيحتمل أن يكون معناه ما أدري هل ذكر لكم هذا الحديث في هذا في هذا الزمن مصلحة أم لا طبعاً أنتم عارفين أن يجوز كتمان العلم لاتيه؟ للمصلحة مع ذكر الكلام الذي ركرناه� في البداية لا يجوز كتمان العلم كيف نجمع بين جواز كتمان العلم المصلحة وبين أنه لا يجوز كتمان العلم أصلاً؟ أنا جمعت في كلام انتو الشخمدين بالكم <تصفيق> احنا قلنا كتمان العلم لإيه؟ للمصلحة مفيش مصلحة لا أن تحدث الناس حديث لا تبلغ عقولهم يكون لبعضهم فتنة ممكن أنت تعطي بعض المسائل لبعض الناس لا يفقهون هذه المسائل يعني مثلا تأتي لناس بسطاء أميين وتأتي وتأتي مثلا تكلمهم مثلا عن فقه البيوع مثلا مثلا تكلمهم مثلا عن الحدود لا يعني لكل مقام لكل مقام مقال وطبعا يجوز كتمان العلم من مصلحة طبعا في أدلة كثيرة منها حديث مش عارف أن تخطوه أتدري ما حق الله للعباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقال معاذ رضي الله عنه أرضاه أفلأ أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا فيتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما خشية الإث لهذه الآية ولهذا الحديث ماشي كده؟ طب العلماء قالوا هل هو ارتكب نهيا وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا بتحديث هذا الحديث؟ لا ليه؟ لأنه رأى أنه من المصلحة أن يحدث بهذا الحديث عند موته من المصلحة وسكت عنه مدة سكت عنه مدة طبعاً حديث أبو هريرة المشهور لما قام النبي سلم من الصلاة ودخل خلف حائف فأبو هرير رضي عنه دخل خلف النبي سلم فقال يا أبو هرير خذنا علي هذا وأخبر من تقابله خلف هذا الحائف بشره بمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة يبشره بذلك فقابله من؟ سيدنا عمر فضربه فوقع على ستح ثم دخل النبي سلم قال يا سر الله إن الناس يتاكلوا خلي الناس يعملوا قال خليهم يا عمر رضي الله عنه وأرضاه فيجوزكت من العلم لإيه للمصلحة, للمصلحة الراجحة ولكن في أحيانا ينبغي أن نظهر العلم يعني في بعض القضايا لا يجوز السكوت فيها لا يجوز السكوت فيها بحال لابد أن نحن نتكلم من باب إظهار الحق ومن باب لأن لا يجوز الإنسان أن يكتب علما علمه لا سيما في هذا الموضوع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل ذكر لكم هذا الحديث في هذا الزمن مصلحة أم لا؟ ثم ظهرت مصلحته في الحال. عنده صلى الله عليه وسلم فحدثهم به لما فيه من ترغيبهم في الطهارة وسائر أنواع الطاعات. وسبب توقفه توقفه أولاً صلى الله عليه وسلم أنه خاف مفسدة اتكالهم ثم رأى المصلحة في التحديث به. ولذلك إن بعض الناس لا يكثر الكلام في الفضائل. لا يكثر الكلام في الفضائل خشية الناس التكل على ساعة رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن هناك يعني خلاف بين السلف هذه الأمة وبين خلفها السلف لما كان يسمع بفضيلة من الفضائل يزداده قربة الله تبارك وتعالى يزداد يكون في زيادة بخلاف نحن لما بنسمع من الإنسان مثلا إذا فعل كذا مثلا من صلى لله ثنت عشر تركعة في يوم دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة فممكن يجي بقى أخر النور الحمد لله اتبنى لي بيت في الجنة الحمد لله يكفى عليها أو كده بانا عملت محدش قدر يعمله بخلاف السلف هذه ذي الأمة يعني يا حمد بن زيد لو قالوا له القيامة غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا يعني ما استطاع أن يزيد في العمل كان يفعل كل شيء حتى أنهم كانوا يقولون عن أظن محمد بن واسع لا هو حمد حمد بن زيد أنهم كانوا يقولون عنه أنه كان ياما في مجلس تحديث أو في مجلس ذكر أو في قراءة القرآن أو في صلاة حياته كلها كده يعني كأنه أوقف حياته كلها لله تبارك وتعالى وهكذا كان حل الأنبياء والصالحين من قبله رضي الله عنهم جميعا وصلى الله على نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أما قولهم إن كان خيرا فحدثنا شوف لأن النفس تميل لإيه؟ لمعرفة الخير والترغيب فيه حتى يفعله المرء فيحتمل أن يكون معناه إن كان بشارة, بشارة لنا إن كان بشارة لنا وسببا لنشاطنا وترغيبنا في الأعمال أو تحذيرا أو وتنفيرا من المعاصي والمخالفات فحدثنا يعني كان أمر في خير لنا سواء في فعل الطاعات أو في ترك المحرمات فحدثنا به لنحرص على عمل الخير والإعراض عن الشر وإن كان حديثا لا يتعلق بالأعمال لا ترغيب فيه ولا, ولا ترهيب فالله ورسوله أعلم ومعناه مر فيه برأيك يعني انظر ماذا ترى كان مسألة لا تعلق بالحسنات والسيئات يعني فأنت أعلم صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيه فائدة النفيسة ويقوله صلى الله عليه وسلم الطهور الذي كتب الله أو كتبه الله عليه فإنه دال على أن من اختصر في ورؤيه على طهارة الأعضاء الواجبة وترك السنن والمستحبات كانت هذه الفضيلة حاصلة له وإن كان من أتى بالسنن أكمل وأشد تكفيرا طبعا عارفين ان في شيء واجب شيء واجب وشيء مستحب من أتى بالواجب فعل ما عليه ومن أتى بالمستحب فهذا هو الكمال الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذوا كمان إيه؟ فضل أدعى المغرب طب نجيب على الأسئلة سريعا هنا سؤال يقول هل يجوز لطلب... لمجموعة من طلبة العلم تأخير العشاء عن موعدها حيث يدخلون إلى الدرس والبيت بعد المغرب؟ ويمكثوا في أماكنهم حتى نصف تصلى العشاء بساعة؟ لا لا يجوز طلبة العلم أولى الناس بالحرص على صلاة الجماعة في المسجد طلبة العلم أولى الناس وأحرص الناس على فعل الطاعات لا سيما صلاة الجماعة في المسجد إلا أن يكون المسجد في مكان بعيد وممكن أن تضيع عليهم صلاة الجماعة فيجوز لهم أن يصلوا مع بعضهم البعض أما أنهم يأخروا صلاة العشاء إلى بعد صلاة العشاء بساعة بحجة أنهم في مجلس علم لا إن كانوا في المسجد فنعم إن كانوا في المسجد وجلسوا للتعلم أو التعليم يجوز أن يؤخروا صلاة العشاء هم ومن معهم فإن تواطى أهل محلة أو أهل مكان على تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول أو إلى نصف الليل كما سيأتي إن شاء الله فيجوز لهم ذلك إن كانوا سيصلون جماعة إن كانوا سيصلون جماع أما في بيت ويتركوا صلاة الجماع في المسجد فلا لأنه ممكن يساء بهم الظن ولازم كما قلت طلب التعلم يكون أحرص الناس على فعل الطاعات أمام الناس حتى يكونوا قدوة لغيرهم الأخ يقول كيف نوفق بين قول الله تبارك وتعالى كتاب فصلت آياته وفصلناه تفصيلا وغيرها من الآيات الدل على ذلك وبينما ذكرنا أن القرآن مجمل أنا ما قلت أن القرآن كله مجمل القرآن نزل مجملا في الجملة في الجملة فما أجمل في القرآن فصلته السنة وفي طبعا كتاب فصلت آياته طبعا نرجع للتفسير نرجع أنت للتفسير في آيات يفسر بعضها بعضا وفي آيات آيات أخرى تفسرها صح ولا غلط في ولا لا ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من نعيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم يبقى هنا صفة صفاتهم إيه؟ أشكالهم إيه ما أبهم في ولدان مخلدون هنا فصره الله تبارك وتعالى أو فصره الله تبارك وتعالى هنا وفصلت آياته يعني آياته واضحة آياته واضحة وآيات القرآن فيها إعجاز القرآن لأن كله إعجاز ولكن كلامي كان على ما كان مجملا في القرآن وفصلته السنة كما قلت وأقيم الصلاة وآيات الزكاة هل قال الله عز وجل في البقر ثلاثين أو في الإبل أربعين أو في الغنم أربعين أو في الإبل كام خمسة عشرين هل القرآن قال كده؟ هل القرآن قال إن الصلاة كذا؟ أو صفة الصلاة أن تقوم فتقف مستقبلاً القبلة وتمد يديك بالتكبير وتقول الله أكبر ثم تقرأ الفاتحة ثم تقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم تركع ثم ترفع من الركوع ثم تقول كذا ثم تقف وتستتم قائماً ثم تطمئن ثم تسجد ثم تقوم هل القرآن فصل؟ يبقى هنا أقيم الصلاة إيه؟ مجمل فصلته السنة فهذا كلام يعني أرجو نكون واضح تفضل تفضل شريان لا هو فيه أصل فيه سؤال شبهته جدا جدا مش مشكلة خلنا ممكن خلنا مرة ده إن واحد يستبدل الحاجات اللي بالنسبة للسؤال بس بتاع الأخ اللي بعض الناس بيستدل إنه يسلم قال لو لأن قومك حديث عهد بكفر لنقلت البيت على مكان كان عليه في عهد عليه السلام بيقول إنه يجوز إن إحنا نترك بعض الشريعة ولا يجوز تطبيق بعض الشريعة من أجل إيه هذا الحديث طبعا إحنا إن شاء الله تذكروني المرة القاضية أرد عليه عشان ضرع عاوزكم تتكلم معاكم في حاجاتي азا الحمد لله رب العالمين وصلى على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بس نتكلم في الموضوع. الحمد لله الله, رسول الله. اليوم بتاع بس خلينا كده سريعاً.